فقد جيئوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها ت فهي تملى عليه بكره واصيلا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إ ل ا جئناك بالحق واحسن تفسيرا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 واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب الرس وقؤونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تبرنا تتبيرا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا وأنزلنا السماء أرسل بين يدي رحمته من السماء ماء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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن اناسجد لما تامرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا أ ب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قره اعين وجعلنا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 قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما